أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارة الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياه يا بنوكم انيكم احسنا عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سميع لها شهيقا سمع له شنيقا وهي ترنور تكاد تميز من الغيب كلما القي فينا فوج سالهم سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعون كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم النرض ثلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يحسف بكم, بكم الأرض فإذا هي تمور أما من رزقه لعليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكون إِلَٰهُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا, من يمشي سويا على صراط منه القيم قل هو الذي امشاكم وجعل لكم سمعا والبصار وجعل لكم السمع والبصار واللفيده قليلا مما تشكرون قُلْ هُوَ الَّذِي ثَرَاءَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ثَرَاءَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إنما العلم وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيّت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم قل أرأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب النليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توجه غَنَّا فَلَسْتَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي الظَّلَامِ مُبِينٌ قُلْ رَأَيْتُمْ مِنَ الصُّبْحِ مَا قَوْرًا فَمَن